خزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج يقول السائل لو كنت طائفا ببيت الله الحرام فاعترض الطواف عارض مثل صلاة الجنازة فما علي إن كنت تطوب بالبيت أعلن عن صلاة الجنازة كثير من العلماء يرون بأنك تقدم ما أنت فيه والطواف لا ينقطع لشيء ما إلا لصلاة الفريضة وهذا يمكن أن نبين ما فيه لكن صلاة الجنازة لا تقف لها وأكمل طواف وأتم الطواف لأنك الآن في واجب أنت قد انشغلت به فلا تنقطع عنه بشيء وصلاة الجنازة وإن كانت في أفرض كفاية لكن سقطت عنك بصلاة الآخرين في حقك أن تقدم الواجب الذي أنت فيه الرجل يقول لا أريد ألا لا أضيع هذا الأجل نقول قف واحفظ المكان الذي وقفت عنده وصل الجنازة والنساء الجنازة لابد أن تستقبل القبلة واستحضر معي أنا قلت لك الطوف لا يصح ولا يحسب إلا أن تجعل البيت على يسارك أنت إن صليت صار البيت مقابلا لك ففي نفس الموقف الذي وقفت فيه استدر واجعل البيت على يسارك وأتم الشوط بعد ذلك إذا وجدت أن الناس دفعوك دفعوك وأنت مقابل للبيت انزحت بمسافة بعيدة على المكان الذي كنت قد وقفت عنده لتصال الجنازة بغلبة الظن ارجع هذه المسافة ثم أجعل بيت على سارك وأتم شوطك ان وقفت لصلاة الجنازه وان كان الاكمل والأفضل لا تقف إلا بعد ما تنتهي من الطوف وإن وقفت صح ذلك على ما وصفنا.